الحمد لله اللطيف الخبير خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه دعانا الى الحق البصير وحذرنا من كل شر مستطير وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه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 وكل محدثه بدعه الا وان تقوى الله ألا وإن تقوا الله خير زاد واحسن حاد بها المعتصم من الفتن بعد الله والاعتماد وصلى الله بها الاولين والاخرين على حد سواء فقال جل من قائل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله المجتمع الجاد هو ذلكم المجتمع الذي يسعى بكل ما يملك من دعائم دينية وثقافيه وفكريه وسياسيه واقتصاديه من أجل الحفاظ على اسس من اجل الحفاظ على اسس من اسس استقراره وتوازنه ووحدته دون تفريط او تهميش او تسويف والمتمثل كله في امنه الداخلي والخارجي نعم عباد الله انه ما لم يكن هذا الامر من اولوياته ومسلماته التي لا تقبل المساومه ولا المماراه والا فانها الفوضى ما منها بد والاهمال الذي لا اهتمام بعده والغفله التي لا وعي إثرها حتى يكون طعما لعدو متربص به الدوائر من خارجه أو لذوي نفاق من داخله ينتمون إليه جسدا لا روحا ينخرون في كيانه من الداخل ويقتاتون من الأزمات فهم كدود العلق يعشق امتصاص الدماء ولذا فإن المجتمع الواعي هو الذي لا يفرق بين عدو الداخل وعدو الخارج فحمايه نفسه من اخلال اي العدوين به يعد من اوجب الواجبات عليه قياده وشعبا لان الحفاظ على الامن ضروره لا ينازعها الا حاسد او كاره وان سلامه اي مجتمع من الحروب لهي نعمه ينبغي شكر الله عليها لأنها منة الرؤوف الرحيم حيث قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لأجل ذلكم عباد الله كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة تنصيب الإمام الذي يرعى حقوقهم ويحمي دينهم ويصد عنهم عدوهم وان الله جل وعلا قد انعم على امه الاسلام بهذا البيت العتيق الذي تهوي اليه افئده الناس رجالا وركبانا من كل فج عميق وهو شامخ الاركان ثابت البنيان يطاول المكان والزمان غير انه لم يسلم غير أنه لم يسلم عبر التاريخ من أطماع الطامعين وحسد الحاسدين إذ تمتد إليه ايادي العبث إذ تمتد إليه أيد العبث والتخريب بين الحين والآخر إلى أن من الله على الأمة برعاية بلاد الحرمين الشريفين برعاية بلاد الحرمين الشريفين له ولمسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وحمايتهما. بكل أصناف الحماية غير أن ذلكم غير أن ذلكم عباد الله يغيظ قلوباً بالغل حاسدة وأنفساً للسوء حاقدة وأنفساً للسوء قاصدة ترفع عقيرتها بين الحين والآخر مهددة طامعة يغيظها ان لم تكن راعيتهما يغيظها أن لم تكن رعايتهما لها فضلاً عما تحمله من دغل التخريب وإرادة عدم الاستقرار في قبلة المسلمين ومسرى رسولهم صلوات الله وسلامه عليه إنهم يريدون بهذا الغل والتهديد أن يستبيحوا بيت الله الحرام كما استباحه المفسدون من قبل في شهر حرام إبان القرن الرابع الهجري فاستحلوا دماء الحجيج وقتلوا منهم نحوا من ثلاثين الفا بعضهم بين الصفا والمروه فخلعوا باب الكعبه وسلبوا كسوتها واقتلعوا الحجر الاسود من مكانه فغيبوه قرابه اثنين وعشرين عاما حتى كان فقهاء ذلكم الزمن اذا الفوا في المناسك يقولون ويستحب ان يشير الحاج الى الحجر الاسود ان وجد حتى اعاده الله بفضله وكرمه الى مكانه كل ذلكم عباد الله كان من منطلقات طائفيه ليست من الاسلام في ورد ولا صدر ولذا فان بلاد الحرمين الشريفين لم تسلم براجمها من أوخاز الطائفيين واطماعهم وبلاد الحرمين حرسها الله ليست بلادا طائفيه اذ كيف تكون كذلك وهي جزء من امه متراميه الاطراف بين المشرق والمغرب ثم ان بلاد الحرمين حرسها الله بقيادتها لتدرك ما حملها الله من واجب حمايه قبله المسلمين ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا وهي تدرك ايضا ان ثمه متربصين يرغون عليها ويزبدون ويشوشون تجاهها ويهوشون ويمكرون بامنها مكرا كبارا يتولى كبرهم فيها مد طائفي ويعينه عليه قوم اخرون قد اوهموا انفسهم ان بلاد الحرمين ليست للدفاع عن نفسها اهلا ولا للشدائد فصلا حتى خوفوا الناس من دهياء مظلمه يستهدفون من خلالها عقيدتها وثوابتها ومقدساتها فانطلقت بتوفيق الله على إثر ذلكم عاصفة الحزم لتظهر غضبة الحليم لتظهر غضبة الحليم وصبر الحكيم والحال يصدق فيها قول العربي الأول اتزعم يا ضخم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحرب فويلك من للحرب إلا من كلها ومن ذا الذي يضحي ويمسي لها تربا اتوعدنا بالحرب حتى كاننا واياك لم يعصب بها قلبنا عصبا انه نزال واجب يمليه الضمير الحي وهبت فرسان يحمون الحرمين الشريفين يدركون مكانه ارض اليمن ارض الايمان والحكمه وما حل باهلها من بغي وخروج بطائفيه مقيته تاكل الاخضر واليابس فلا حرم الله اهل اليمن الامن والامان ورفع عنهم ما حل بهم وبدارهم من قوارع تدمي القلوب وتبكي العيون التي ما فتئ اذوها يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه يمانيه فكانت عاصفه الحزم لجامن للمتهورين المغرورين وحمايه للحرمين الشريفين ان تطالهما ايدي الطامعين العابثين ونصره للمظلومين المستضعفين في بلد الحكمه والايمان العصف ابلغ ايضاحا من الخطب والحزم دل على ساداتنا النجب قد خان موطننا رغم الجوار يد كنا نصافحها باللطف والادب كنا نكافئها باللين لا خورا حتى غدت حسدا حماله الحطب فامتد فوق سماء الحزم اجنحه مثل النسور ترى في الجو كالسحب يحمون كعبه من ذل العباد له لم يثنهم رهب فالكل كالشهب فانظوا على, على ثقه بالله ان لكم من عنده مددا يفضي الى الارب اللهم اصلح شان اهل اليمن واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين واحمي بلاد المسلمين من كل عدو متربص واحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل مبغض باكر وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيه فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فقد ذكر ان الفاروق رضي الله تعالى عنه سأل عمرو بن معدي كرب عن الحرب فقال عمر هي مره المذاق إذا قلصت عن ساق من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف وهي كما قال الشاعر الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا استعرت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليلي شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل وإن بلاد الحرمين حرسها الله حينما تقدم على عاصفة الحزم فإنما هي غضبة حليم لم يبق له سفه السافهين حلما وحكمة صبور لم يدع له تهديد الحاقدين في قوسه منزعا فكان لسان حالها قول القائل اخو الحرب وان عظت به الحرب عظها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا غير ان من الواجب علينا عباد الله ان ندرك جيدا بان للحروب لصوصا كما ان للاموال لصوصا نعم يا عباد الله لصوص يسرقون الامن والوحده والانتصار ولا يرجون للأمة خيرا يتصدر فيهم المرجف والمخذل فان ثمة من لا يريد لعاصفه الحزم ان تؤتي ثمارها وان تضع أوزارها اما حسدا بما حباه الله ذويها من توفيق وانتصار او احقادا دفينه او احقادا دفينة تتسلل لواذا من صدور ذوي النفاق من صدور ذوي النفاق في الداخل والخارج ذلكم بان بلاد الحرمين حرسها الله مستهدفه في عقيدتها وأمنها ومقدساتها وان كانت الحروب شرا لا بد منه كما قيل فانها لحمايه الحرمين الشريفين خير لا بد منه واذا لم يكن الا الاسنه مركبا فما حيله المضطر الا ركوبها وستظل بلاد الحرمين باذن الله وتوفيقه حصنا منيعا امام مطارق الحاسدين والمتربصين وصخرا صلدا يوهن قرون ذوي الاطماع والمآرب الدنيئه ما يؤكد استحضار شكر الله على فضله وتوفيقه واجتماع الكلمه ونبذ الفرقه ولقد صدق الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه واياها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اصحابه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين, والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وانفيس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها <تصفيق> اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الاوطان اللهم انصرهم في فلسطين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 وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون